وسيابك فقهر وروجز فهجر وروجز فهجر ولا تمن تستكثر ولا تمن تستكثر ولربك فصبر ولربك فصبر فإذا نقر في الناقور في الناقور فذلك يومئذ يوم إذين يوم عسير. فذلك يوم إذين يوم عسير. على الكافرين غير يسير. على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا. وَجَعَلْتُ لَهُ ما لم مددا وجعلت له ما لم مددا وبنين شهودا وبنين شهودا موءا كلا، كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. فقطيل كيف قدر؟ فقطيل كيف قدر؟ ثم قتل كيف قدر؟ ثم قتل كيف قدر؟ ثم نور. ثم نور. ثم عبس وبصر. ثم عبس وبصر. ثم أدبر واستكبر. Bakal in halal, Allah sifur yustor. Bakal in halal, Allah sifur yustor. In halal, Allah kaulu al-bashar. In halal, Allah kaulu al-bashar. Saya utslih وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذق لا تبقي ولا تذق لواحة للبشر لواحة للبشر عليها تسعة عشر عليها وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاك وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاك وما جعلنا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليك 129. لن آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض 119. يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هو وما هي, إلا ذكرى للبشر وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا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 Allaah bersama mereka yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang عن المجرمين. عن المجرمين. ما سلككم فيه سقر. ما سلككم فيه سقر. قالوا لم نك من المصلين. قالوا لم نك من المصلين. وَلَمْ نَكُنْ قَائِمَ الْمِسْكِينِ وَلَمْ نَكُنْ قَائِمَ الْمِسْكِينِ وكنا نخوض, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمور مستفيرة فرت من قصوره فرت من قصوره بل يريد كل أمر منهم أن يؤتى صحفا. بل نريد كل من منهم أن يتصفح منشورة. كلا. كلا. بل لا يخافون الآخرة. بل لا يخافون الآخرة. كلا. إنه تذكرة. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فَمَن شاء ذكره وما